بقوله والمستغفرين بالأسحار الأسحار جمع سحر هو آخر الليل قبل طلوع الفجر وسمي السحر سحرا لأن الليل يكون في آخره قد قرب أن يلتبس بالفجر فلا يدرى هل هو ليل أم, أم فجر ولهذا السحر شيء لا يعرف فيه من الخفاء ما فيه فلهذه المادة الجذر اللغوي واحد ويقال إن من البيان إلى سحراء أي يجعل الأمر ملتبسا عليك فربما زين الباطل حتى تراه حقا وربما ضيع الحق حتى تراه باطلا فهذا الوقت وقت التنزل الإلهي وقدر وثقاته عن خير الملا بأنه جل وعلا بأنه عز وجل ينزل فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فأغفر له تلك اللحظات عظيمة جليلة لمن وفقا يقومها قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بخوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون فهذا من معاني قول الله جل وعلا والمستغفرين بالأسهار والاستغفار لو صيغ ما بعد الصلبات المكتوبة يقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وسيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ورعدك ما استطعت بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن الاستغفار أن يقول العبد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقد ورد أن من قال هذا سبع مرات غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن الاستغفار استغفار الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين